أن تصيب قوما بجهالة فتصبحوا, فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْأَمْرِ لَعَنِتُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّ بَيْنَكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيانَ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 انما المؤمنون إِخْوَةٌ فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى An yekunu minhum, ve la ve la nisa min asa, an minhum, ve la أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب، بسال اسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتوب، فأولئك هم الظالمون.